كيف يمكن للنهار أن يجلي لنا الشمس ما هي طبيعة أشعة الشمس وما دلالة القسم بالنهار والنهار إذا جلاها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد ففي حديثنا عن السماء في القرآن الكريم ذكرنا أن السماء لغة هي كل ما عليك فأضلك والسماء شريعة وعلما هي كل ما يحيط بالأرض والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية العديدة تؤكد لنا على مركزية الأرض من السماء فإذا قلنا السماء فهو كل ما يحيط بالأرض من جميع نواحيها لأن الأرض في مركز السماء وكل ما يحيط بالأرض من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن يسارها هو جزء من السماء ومن أقرب ما نجد إلينا في هذه السماء الشمس والقمر ولأهمية الشمس أنزل ربنا تبارك وتعالى صورة قرآنية كاملة باسمها صورة الشمس والشمس هي مصدر الطاقة والدفء وركيزة من ركائز الحياة على الأرض فبدون الشمس ما كان ممكن للأرض أن تقوم عليها حياة وبدون الشمس ما كان ممكنا للعمليات الأرضية المختلفة من تصريف الرياح ودوره الماء وتفتيت الصخور وتكوين التربة وإنبات النبات وعمليه التمثيل الضوئي وغير ذلك ما كان ممكنا لكل هذه العمليات أن تقوم ولذلك تشير هذه الصورة المباركة صورة الشمس إلى أهمية الشمس كمصدر أساسي للحياة على الأرض وتبدأ الصورة بقسم من الله تعالى وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده وأكنا مرارا على أن الآية القرآنية إذا جاءت في صيغة القسم فهذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم لابد أنه أمر عظيم ويأتي جواب القسم بعد ذلك وفي مطلع صورة الشمس يقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بثمانية من أمور الكون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 رسالة الإنسان في هذه الحياة عبدا لله يعبده تعالى بما أمر ومستخلف في هذه الأرض مطالب بإق... بعمارتها وإقامة عدل الله فيها فمن وفق إلى ذلك حقق رسالته في الجود ومن انحرف عن ذلك خسر الدنيا والآخرة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها جواب القسم بهذه الآيات الثمانية الهامة وقد تعرضنا إلى القسم بالشمس وضحاها وتعرضنا في حلقة تالية بمعنى قول ربنا تبارك وتعالى والقمر إذا لها ونتوقف اليوم عند الآية الثالثة من هذه الصورة المباركة والنهار إذا جلها تعاهد الناس على أن الشمس هي التي تضيء النهار بأشعاتها وأن نور النهار مستمد من أشعة الشمس ولذلك عجب المفسرون ما معنى والنهار إذا جلاها الضمير من أول الصورة يعود على الشمس والشمس وضحاها الضمير يعود على الشمس والقمر إذا تلاها الضمير يعود على الشمس والنهار إذا جلاها فلا بد أن يكون الضمير في جلاها يعود أيضا على الشمس ولكن لصعوبة فهم هذه الحقيقة الكونية في القرون الماضية حاول المفسرون أن يؤولوا الضمير في جلاها على الأرض أو على الكون أو على يعني ما هو غير الشمس وإن كان السياق اللغوي يقف ضد ذلك تماما لأن العقل البشري ما كان يتخيل أبدا أن النهار هو الذي يجل الشمس جاءت المعارف الألمية في نهاية القرن العشرين لتؤكد لنا على أن الأصل في الكون هو الظلام وأن النور نعمة يمن بها ربنا تبارك وتعالى على أهل الأرض في نصف الكرة المواجهة الشمس وأن نور النهار وظلمة الليل يتبادلان على الأرض بطريقته مستمرة نتيجة لدوران الأرض حول محورها أمام الشمس وهذه الدورة تستغرق يوما مقداره في أيامنا هذه 24 ساعة يتقاسمهما ليل ونهار والنهار يعني مرتبط بشروخ الشمس فما كان أحد يتخيل إمكانية أن النهار هو الذي يجلي لنا الشمس. بعد رحلات الفضاء وصعود رواد الفضاء وتجاوزهم لنطاق الغلاف الغازي للأرض بقليل فوجئوا بأن الأصل في الكون الظلام وأن الشمس عبارة عن قرص أزرق في صفحة سوداء كما ترى لنا في هذه الصورة تماما قرص أزرق في صفحة سوداء لا تكاد تنير حولها مساحة من السماء والسبب في ذلك أن الطاقة الناتجة عن الشمس أغلبها طاقة غير مرئية الشمس عبارة عن فرن نووي كبير تتحد فيه نوع ذرات الإدروجين مع بعضها البعض لتطلق الطاقة أربع ذرات إدروجين تتحد مع بعضها البعض لتكون ذرة أو نوات ذرة من ذرات الهيليوم وكتلة الأربع نوة من نوة ذرات الإدروجين أعلى بقليل من كتلة نواه الهيليوم فالكتلة الزائدة تنطلق على هي الطاقة وطاقة الشمس تمثل موجات عديدة تتباين في أطوالها وفي تردداتها وأغلب هذه الموجات لا ترى منها أشعة جامة والأشعة السينيه والأشعة فوق البنفسجية والأشعة الراديو والأشعة تحت الحمراء وهذه موجات كهرومغناطيسيه تتباين في أطوال موجاتها وتتباين في سرعات ترددها ولا يرى من هذه الموجات كلها إلا حزمة ضئيلة جدا تعرف باسم الضوء المرئي والضوء المرئي نفسه مكون من موجات عديدة تدرك عين الإنسان منها سبعة موجات الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. قلب الشمس الذي تتم فيه عملية الاندماج النووي مظلم إظلاما كاملا ولا يضيء إلا الخمسمائة كيلومتر الخارجية من الشمس نطاق الضوء أو نطاق الـ الـ الـ الـ الـ الذي يكون الخاصية الخارجية للشمس وتنطلق الإشعاعات من هذا النطاق مختلطة ببعضها البعض فحتى الموجات التي تراها عين الإنسان لا تنفصل بسهولة من وسط هذه الموجات المتعددة فلا ترى ولذلك ترى الشمس قرصا أزرقا في صفحة سوداء ولو أننا ندرك أنها فرن نووي كبير يتم بداخله عملية الاندماج النووي وهي عملية يعني غاية في التعقيد تحتاج إلى ضغوط هائلة وإلى طاقات ضخمة للغاية حتى تتم ولا يقدر على ذلك إلا رب العالمين فكل النجوم عبارة عن أفران نووية كبيرة تتم فيها عملية الاندماج النووي فتتخلق العناصر المختلفة من عنصر الإدرجين يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى في داخل هذه النجوم الهيليوم والليثيوم البريليوم البورون حتى نصل إلى الحديد فإذا تحول قلب النجم إلى الحديد وهذا لا يحدث في الشمس ولكن يحدث في نجوم عملاقة تبلغ كتلتها كتلة الشمس 10 إلى 15 ضعف وفي مرحلة خاصة من مراحل حياتها مراحل الاحتضار ينفجر النجم بعد أن يتحول قلبه إلى حديد تتناثر ذرات الحديد في صفحة السماء، تلتقط اللبنات الأولية للمادة ليتكون منها العناصر الأعلى في وزنها الذري من الحديد. والشمس هذا الفرن النووي الكبير تنطلق منه ألسنة اللهب لملايين الكيلومترات كما نرى في هذا الشكل. تنطلق ألسنة اللهب لملايين الكيلومترات وتتراوح طرف الحرارة في هذه الألسنة بين مليون واثنين مليون درجة مئوية درجة مطلقة. وسطح الشمس نفسه لا تتعدى درجة حرارته ستة درجة مئوية بينما قلب الشمس تصل الحرارة فيه الى خمستاشر إلى عشرين مليون درجة مئوية لذلك حينما تنطلق هذه الإشعاعات من الشمس لا تنير صفحة السماء وتظهر الشمس كما أشرنا قرصا أزرق في صفحة سوداء وكذلك النجوم أغلب من يبطر بهذا الشكل نقاط باهته زرقاء في صفحة سوداء لتؤكد على أن أصل الكون الأصل في الكون هو الظلام وأن النور هو نعمة يمن بها ربنا تبارك وتعالى على أهل الأرض في نصفها المواجه للشمس كيف يعني يرى الناس هذا النور تخرج الأشعة من الشمس تدخل نطاق الغلاف الغازي للأرض فالأشعة غير المرئية لا ترى الحزمة المرئية تبدأ في التشتت على جسيمات المادة في 200 كيلومتر السفلى من الغلاف الغازي فقط ولذلك نرى في هذه الصورة الدائرة الزرقاء المحيطة بالأرض هذه طبقة النهار وهي طبقة رقيقة لا يتعدى سمكها 200 كيلومتر تدخل فيها أشعة الشمس تبدأ هذه الأشعة في التشتت وفي الانعكاس عدة مرات على هباءات الغبار الموجودة في طبقة الدنيا من الغلاف الغازي للأرض على قطيرات الماء على جزيئات الهواء الأكسجين ثاني وكسي الكربون التردد هذا يخلط هذه الألوان وهذه الموجات المختلفة ويعطينا بها ربنا تبارك وتعالى اللون الأبيض الجميل الذي نتمتع ببهائه في وضحة النهار ولولا هذا النطاق المائة كيلو متر من الغلاف الغازي للأرض التي تتكدس فيها مادة غلاف الغازي الأرض أكثر من ثلثي كتلة الغلاف الغازي الأرض يتكدس في هذه المسافة الضئيلة 200 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر إذا صعدنا فوق ذلك نجد أن الضغط يتناقص بشكل هائل ويتخلخل الهواء ويتحول إلى الذرات بل إلى الأيونات تقل فيه نسبة بخار الماء يقل تقل فيه الهباءات الترابية ولذلك لا يستطيع أن يشتت الطيف المرئي من الشمس فلا ينير والإنارة تتم فقط في هذه الطبقة الرقيقة جدا من الغلاف الغازي للأرض الذي يمتد لالاف الكيلومترات ولكنه لا يمكنه أن يشتت أشعة الشمس فيعطينا هذا النور الأبيض الجميل إلا في المائتي كيلومتر السفلى من هذا الغلاف الغازي هذه الحقيقة لم يدركها العلماء إلا بعد رياده الفضاء تأكد للعلماء أن نور النهار الأبيض الجميل لا يتجلى لنا إلا في نصف الأرض المواجه للشمس وبسمك ضئيل للغاية لا يكاد يتعدى المئتين كيلومتر. هذه صورة حقيقية للأرض وأشعة الشمس تصلها والكون من حولها في ظلام دامس وطبقة النهار طبقة رقيقة للغاية تتبادل على سطح الأرض مع دورانها حول محورها أمام الشمس ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى والنهار إذا جلاها وهي لفتة قرآنية معجزة لأنه لم يكن لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده المام بهذه الحقيقة الكونية المبهرة أن الذي يرينا قرص الشمس هو هي طبقة النهار وحينما تشرق الشمس وتصل أشعتها للأرض نرى ظلمة الليل تتبدد بإنارة جميلة للغاية سببها الأشعة المرئية القادمة مع حزمه أشعة الشمس والتي تتشتت عدة مرات وتنعكس عدة مرات على أسطح هباءات الغبار على أسطح جزيئات البخار على أسطح جزيئات الهواء النيتروجين الأكسجين ثاني اكسيد الكربون وغير ذلك فتختلط هذه الموجات مع بعضها البعض لتعطينا هذا النور الأبيض الجميل وهناك تجربة بسيطة تتم في مختلف المدارس قرص عليه هذه الألوان ألوان الطيف السبعة الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والمبسجي إذا أدير هذا القرص بسرعة فائقة تختلط هذه الأطياف ونرى القرص بلون أبيض صافد فإذا تباطأت سرعة الدوران نرى هذه الألوان تظهر بالتدريج وهذا هو بالضبط الذي يحدث في نطاق المائة كيلومتر السفلى من الغلاف الغازي للأرض ال ال ال ال النهار جاء ذكره في القرآن الكريم في سبعين وخمسين آية قرآنية كريمة كما جاءت الإشارة إليه بالإصباح وبكرة والفلق والضحى وبنفذ اليوم ويريد ربنا تبارك وتعالى أن يرينا نعمة الله سبحانه وتعالى على أهل الأرض بتبادل الليل والنهار وبهذا الإحكام الشديد الذي جعله ربنا تبارك وتعالى في طبيعة أشعة الشمس وفي طبيعة التركيب الكيميائي والمعدني للغلاف الغازي للأرض خاصة في ضبقات السفلى، والذي أعطاه ربنا تبارك وتعالى القدرة على تحليل الأضواء المرئية من أشعة الشمس لتعطينا هذا النور الأبيض الجميل الذي يشق ظلمة الليل ويبهج النهار بنوره الأبيض هذه الحقيقة العلمية التي لم يستطع الإنسان الوصول إليها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين تؤكد لنا على أن القرآن الكريم وهو كتاب أنزل قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين احتوائه على مثل هذه الومضات العلمية الدقيقة التي لم تكن متاحة لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطولة من بعده هذه تؤكد لنا على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على ختم انبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه على مدى عشر قرون أو يزيد وتعهد بحفظه حتى قيام الساعة ليكون شاهدا على الخلق أجمعين بأن القرآن هو كلام الله وشاهدا بالنبوة وبرسالة لهذا النبي الخاتم صلى الله وسلم وبارك عليه حقيقة أن, أن, أن النهار هو الذي يجل الشمس حقيقة يعني ما كان أحد من الشرية يتخيل لها وجود وما كان أحد من البشر بشر يدرك لها أي طرف من أطراف العلم فكانت البشرية كلها وربما غالبية أهل الأرض الآن يعتقدون أن الشمس هي التي تنير لنا صفحة النهار وكون القرآن الكريم يأتي من قبل 1400 سنة بهذه الحقيقة والنهار إذا جلها يعني حقيقة علمية دقيقة لا يفهمها كثير من الناس حتى في زماننا في زماننا هذا والقرآن يشير إلى رقة طبقة النهار في آيات أخرى كثيرة يقول فيها رب العلبين وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وشبه ظلمة الكون ببدن الذبيحة وشبه رق الطبقت النهار بجلد الذبيحة فقال وآت له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون نرى هنا في هذه الصورة يعني رق الطبقت النهار قشرة لطيفة خفيفة تحيط بالأرض سمك مئة كيلومتر ونرى شمس قرصا أزرقا في صفحة سوداء ولو نسبنا المئة كيلومتر المسافة بيننا وبين الشمس نجد أنها لا تكاد توفر شيئا الشمس تبعد عنا بحوالي 150 مليون كيلومتر إذا نسبنا 200 كيلومتر إلى 150 ألفا أو 150 مليونا من الكيلومترات نجد نسبة 1 إلى 750 ألف نسبة لا تكاد تدرك على الإطلاق وإذا نسبنا هذا إلى الجزء المدرك من السماء الدنيا وقدر قطر الجزء الذي ندركه من السماء الدنيا بحوالي 24 ألف مليون سنة ضوئية يعني نصفه نصف القطر 12 ألف مليون سنة ضوئية فإذا نسبنا ذلك إلى الجزء المدرك من السماء نرى أن طبقة النهار على أرضنا طبقة رقيقة للغاية لا تكاد تمثل شيئا ولكنها طبقة هامة للغاية لأنه بدونها ما استقامت الحياة على سطح الأرض فلولا تبادل الليل والنهار ما أدرك الإنسان مرور الزمن ولا استطاع أن يؤرخ للأحداث وما استطاع أن يقيم بواجباته وعباداته وما استطاع أن يؤدي حقوقه المفروضة في عليه ونرى في هذا الشكل كيف أن أشعة الشمس تنير نصف الأرض المواجه لها بينما نصف الآخر في ظلام دامس وكذلك القمر نصفه المواجه للشمس يكون في إضاءة أو في إنارة كاملة والنصف الآخر في ظلام كامل ومع دوران الأرض حول محورها يتبادل الليل والنهار مرة كل 24 ساعة مع أن القمر عندما يدور فهو يدور ببطء حول محوره وبنفس سرعة دورانه حول الأرض فيبقى وجهه المنير يعني يرى ويختفي بنسبة مختلفة بالنسبة لأهل الأرض وأهل الأرض لا كدون يرون من سطح القمر أكثر بخمسين 50% إلى تسعة نتيجة لترنح القمر حول محوره تبدأ الليل والنهار آية ثاني أو الليل والنهار آية ثاني من آيات الله لولا هما لزادت طاقة الشمس الواصل الأرض فأحرقت الحياة او انخفضت انخفاضا شديدا فتجمدت الحياة ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في ايات عديدة بتبادل الليل والنهار ويقول رب العالمين قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكروا هذه الحقائق التي تقوم على ركائزها الحياة على الأرض طاقة الشمس التي تفصلنا بقدر محدد في وضع النهار ظلمة الليل التي تحتاجها الحياة أو أنماط معينة من الحياة حتى ترك الهدوء والراحة العمليات الجيولوجية المختلفة، يعني تصريف الرياح، ضورة الماء حول الأرض، تفتيت الصخور، تكون التربة، تركيز المعادن، أمورك، العملية التمثيل الضوئي في النباتات التي تكون اللبنة الأولية لسلسلة الطعام، كل ذلك ما كان ممكنا أبدا أن يتم بدون تبادل الليل والنهار. ليس هذا فقط بل إن الله سبحانه وتعالى قد ربط اجساد الغالبية الساحقة من الكائنات الحية بساعة حياتية في جسد كل منا فبمجرد احساس عين الانسان وعيون كثير من الحيوانات بنور النهار ترسل من المخ الغدة الصنوبرية اوامر الجسم بافراز عدد من الهرمونات اللازمة لاستقامة هذا البدن تفرز لا تفرز الا في النهار وبمجرد ظلمة الليل تصدر أوامر أخرى لافراز أنواع أخرى من الهرمونات يحتاجها جسم الإنسان لتنظيم ضربات القلب وتنظيم التركيب الكيميائي للدم وتنظيم نسبة الدهون في الجسم كل هذا تتحكم فيه دورة الليل والنهار ويدرك الإنسان أن الساعة الحياتية في جسم الإنسان على سبيل المثال وهي في أجسد على سبيل المثال وهي في أغلب الكائنات الحية بل ما أقول كل الكائنات الحية مرتبطة ارتباطا دقيقا بتبادل الليل والنهار فالليل والنهار آيتان كونيتان عظيمتان جعلهما ربنا تبارك وتعالى لازمتان من لوازم استخامة الحياة على الأرض وضرورتان من ضرورات تعرف الإسلام على الزمن وتتبعه للأحدث بدونهما ما كانت الأرض ممكن لها أن تكون صالحة للعمران وطبقة النهار على رقتها 200 كيلومتر منسوبة إلى مئة وخمسين مليون كيلومتر مسافة بيننا وبين الشمس يعني تصبح لازمة من لوازم الحياة على سطح الأرض نرى في هذه الصورة يعني لقطة جميلة للأرض أخذت من سطح القمر الذي في أسفل الصورة هو سطح القمر والذي في أعلى الصورة هي الأرض ونرى نصف الأرض المواجه للشمس منارا بنور النهار بينما نصفه الآخر غارق في ظلمة الكون ونرى كذلك سطح القمر ينار بأشعة الشمس بينما نصفه الآخر غارق في ظلمة الكون هذه الصور العديدة التي أختل الأرض من القمر تؤكد على كروية الأرض وتؤكد على دوران الأرض حول محورها أمام الشمس وتؤكد على تبادل الليل والنهار على كل من سطح الأرض والقمر وإن كان القمر يطول فيه الليل إلى نصف الشهر ويطول فيه النهار إلى نصف الشهر نرى أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن صرعة دوران الأرض حول محورها تسمح بتبادل الليل والنهار في 24 ساعة يتقاسم هو الليل والنهار 12 ساعة 12 ساعة تقريبا باختلاف بسيط عند الفصول السنوية المختلفة ونرى الحكمة البالغة من ذلك لأنه لو, لا لو لم يتبادل الليل والنهار ما كان ممكن للحياة الأرضية أن تكون أو أن تستقيم على الإطلاق هذه أيضا صورة من الأرض من الفضاء ونرى كيف أن الأرض غارقة في ظلام دامس الأصل في السماء أنها مظلمة وأن طبقة النهار طبقة رقيقة للغاية في نصف الأرض المواجه للشمس الإشارة القرآنية بحقيقة تجلية النهار للشمس إشارة علمية دقيقة للغاية لم يعرفها الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء ولم يدركها أحد من الخلق في زمن الوحد ولا لقرون متطاوله من بعده وذكر القرآن الكريم لها بهذه الإشارة الجازمة الحاسمة الدقيقة مما يؤكد لنا على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق ويؤكد لنا على صدق نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي يصف ربنا تبارك وتعالى بقوله العزيز وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة مثل هذه الوامضات النورانية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من إبرازها أولا لفهم دلالة الآية أو الإشارة الكونية فهما صحيحا في ضوء المعارف العلمية الحديثة ثم لإبراز السبق القرآني بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون قبل أن يدركها الإنسان أو أن يلم بها وهذا السبق هو الذي نسميه جانب الإعجاز العلمي في كتاب الله وهو جانب مطلوب في زماننا زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه والذي فتد الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة وزمن الذي يتعرض فيه الإسلام ويتعرض فيه المسلمون لهجمة شرسة من كل قوى الشر في العالم فعلينا أن نثبث للناس كافة مسلمين وغير مسلمين صدق القرآن الكريم وصدق الوحي به من رب العالمين وصدق النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم والذي بلغه بأمانة شديدة وعهد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم في نفس اللغة التي أوحي بها فبقي محفوظا لنا على مدى 14 خردا أو يزيد وسيظل كذلك محفوظا بحفظ الله